اتت الفتاة الى المطبخ واخذت صحن في يدها وذهبت الى الثلاجة فتحت الثلاجة اخذت ميوة برتقال موز همبا تفاح عناب كمترة كم فراولة اكسترو كرز مش مش خوخ أنواع الفاكهة حطتها في الصحن أخذت الصحن رسلت الفاكهة مدت يدها على السكين ضعتها في الصحن ذهبت إلى صالة النزل جلست الفتاة امامها الصاح تنظر تارة الى التفاحة وتاره الى البرتقال مدت يدها نحو الصحن هبشت البرتقال وضعتها على الطاولة ما تمددها على السجين حفى ضربت ضربا من اقمص راسها حتى اخمص رجليها ففرقتها نصف كالام مناد وافاك هتان وبرتقاله فمدت يدها مره ثانية وفلقتها في النص الثاني حتى اصبحت في اربعه فلوح ويلي مدت يدها على بالحوح وقامت تاكل اه اه ولكن الفواكه لذيذة حين نأكلها الحمد لله.